أفمن يعلم أَنَّمَا أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق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 وكذلك انزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت اهواءهم بعد جاءك من العلم ولئن اهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق